وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ كُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخر اخيرات نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكان ابن من نبي قاتل معه ربي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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا